أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 قل فأتوا بالتوراة فاتنوها إنكم صادقين فما نفترى عن الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مبارك وهدى للعالمين.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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُوا وُجُوهُ وَتَسْوَدُوا وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْ فُرُون وَأَمَّنَّ الَّذِينَ يَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يملكونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا نَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتلكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ورتقم إن قلوبكم به وما النشر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 وَنَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَأَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهِ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ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 فما وهنوا لما أشابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الشابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَسَى أَنْ يَغْشِيَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شِيءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَنَيِّبَنِي اللَّهُ مَا فِي الصُّدُورِ وَنَيْمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 إِنْ يَنْشُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَانِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَى الَّذِي يَنْشُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبْعَ لِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْنَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ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 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله منه فاذن히 هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخنوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم،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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَى أموالهم ولا تتبادل الخبيس بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حباً كبيرا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 منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموانكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَنُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إسرافًا وَبِدارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَلِيَّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً لِرَنْجَانِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلِيَأْخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموال ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف.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 هي الثلث فان كان له اخوه فانيمه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم لا تدرون ان أَقْرَبُ اقرب لكم نفعا مِنَ من الله ان الله كان عليما حكيما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 ولهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّ أتَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُل لَكُمْ ولد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ أتَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُصُونَ بِهَا أَوْ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَنَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْسَرَ مِنْ ذَانِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّنُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ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 والذين يأتينها منكم فأذوهما فإن تابوا وأصلحوا فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون الصّوم اب جَهَنَّتِ ثم يَتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة الذين يعملون السيئات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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعبولوهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينة.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 أَسَبِيلَ حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ أُمْمَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمْمَهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمْمَهَتُ نِسَاءِكُمْ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن